بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصلح الكلام كتاب الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مختثاتها وكل مختثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار النوع الثامن والعشرون جوري 28 جوري كاني مصطلح في آداب طالب الحديث او كسي حديث ينبغي له ان يجب عليه ينبغي له تاع قد يجب عليه جنبات زوجة ينبغيها البوش يوجوب طالما عند الجار جو تشكي بيس شش طالما جو بيجني بويا ليرا او اي او غمانشي نشت يجب عليه فيستنا سر طالب علم فيش مشتك بالصوص بيد وا ني تخواب للطلب إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك ولا يكن قصده عرضا من الدنيا ما بسته من دنيا نبي ما بسته نبي من دنيا عمي فانية عمو دنيا, دنيا شد ما بست بشي هل خلاب هل كما قرامي بين دنيا واخرات وقد ذكرنا في المقدمات الزجرة الشديدة والتهديد الأكيد على ذلك سكاء نيازي طالب علم نيازي شي هذي نيازي ناو شهرته ناو بانجو يعني اذا تبني شهرته او انا او نبت بابسطي بيه لا بل بيت يعني نية هويك لا بل هو اللي بخينيتك ترفع الجهل عن نفسك وترفعه عن غيرك لا بس دورك خد لجهل باشن يعني خاطر كي تدي شكاه جهل مثلا جهل سيان رزيال يعني اما وبو إخلاص وبو يعني بو تشوف ولا نعم تاعي فند انا ابو حتى جهل او ده أود يا رثوما بسط في شيء واسط في خواع، واليبادر الى سماع العالي في بلده فبشره مش تقدر تسبيه كاتب كي سنادي عالية لنا شاركية، كي حديث لا رواية لا سماعات لا ليودس فيك، فإذا استوعب ذلك انتقل الى إلى أقرب بلادي إليه أو إلى أعلم ما يوجد من البلدان وهو الرحلة، أجد سكاتا. شاع شاع شاعر لأخويه ونزيكا فعشان تاعه شو إن كا علمي تابير وسماعاته حديث تابير سفر أكاد وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك لا في المقدمات فاسي أمان كدوة كأول طلب لا لا شو إن خطر دسفيك فعشان رحلتك قال إبراهيم إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث يعني بسبب رحلة أصحاب الحديث. بوي بدواء حديث ده جراني طلبي علم. بيتعالى همُ خرابيك لسر أم أمثلة على شون شون شو كا علاجه همُش تكتير حديث همُش تكتير يعني الشريعة لحديث ده تفصيل الشريعة لحديث ده. بوي أدر بدواء الدا حديث الدواء قال له قالوا وينبغي ينبغي أن يستعمل ما يمكنه من ما يمكنه من فضاء الأعمال الواردة في الحديث بين الدواء كذا ينبغي له أن يستعمل يستعمل أن يعمل به يعمل به أن يستعمل يعمل به قبل أن يكتبه وينبغي لو يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الوارد من الحديث هذه يعني هذه هي الحديثة بس بس بس صدق شاك يعني حديثكم بزانيت، ويشي شيئا فينك، فكله حاشكا، على ذلك النقطة يروى عنه أنه قال يعني لابن حيانو ما عملت فيه حديثا إلا بعد أن استعملت بعد بعد أن استعملته بعد أن استعملته يعني هيش حديثك نقص نيو أو كتابة مسيبة إلا كارم بيكر دوا عليك كم ده كان بيشرب من حالة الحافي يقول يا أصحاب الحديد أدي زكاة الحديد من كل مائتي حديد خمسة حديد. بشر حافي الله زكاتي بنا. أي أصحاب الحديد؟ خلاني في حديث بينك بالقرقين كي والله بيشيش بينكين. يعني بلايني كم وعمر أبي لا دوساب بين. يعني شلبيك وبيزكاني بعرف زكاني. بيك كل دوبك. فقال عمر بن قيس الملائي إذا بلغك شيء شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكون من آله يعني أجر مشتكد بييجي يش لخير ل لشري لشريعة فعمل به كاربك ولو يججانيش متابعة آله أو أو أو, أو عمله وقال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فعمل به أتابع حديث لبركي كذوب حديث كبر كدوه بحد كدو كدو كدو كدو كدو أزاني في أزاني أو كدوهات لبر أو كدوهات شرع دواي أو أزاني معي أصلا كذني خذ قالوا قالوا ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجر إنك تبي سنى حديث ده إنك بيستني حديث ده, لكاتي بيستني حديث ده ينقرأ أبو منه يعني, يعني او كسيك حديثة كان اللي ورق لي النابي زود لقليد دريجي كي توا مجلسك زود دريج بي جاتي خلاء ابد عليه يعني السماع منه بوي طويل نبي النابي ايكي قلع اذا فكان ويدريج نبي قال الزهريو اذا طال المجلس وكان الشيطان في انس هالمجلسك اقل زود دريجي كي شا او كعتاد الشيطان باش يخويت دين تنام واللي غيره من الطلبة. هذا جورسفة طالب حديث يعني خم خوي خم خالتي يعني طلبة دلبياني. ولا يكتم شيء من علم سفيره من بزان لا يكتم شيء من علم جاء الزجر عن ذلك. فقد جاء الزجر عن ذلك ما لم مسألة هيك اللي حاشكاته تبليغ العلم واجب جاندني واجبة ولا يجوز كتمانه طمن إلا لمصلحة لا يجوز كتمانه إلا لمصلحة ولكنهم خصصوا ذلك بأهلي وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه يعني كسك أهل علمياء بشي بجانب خالش بأهل بيت فعشان كسك علمي يدي ولا لناكا. ليكي ليكي. وعن من يسره على الخطأي بعد إخباره بالصعود أيه كيفي شيء في بعض العلماء عن شيء من العلم، العلماء. يعني كيك العلماء لك درباريه اشتيق الى علم حكمه الشرعي فلم يجب عيش والله الله من ادعوته جابي ندعوته فقال السائل اما سمعت حديث من علم علما فكتمه الجم يوم القيامه بلجام من نار فشيخ حيوتها يباشر حديثا لم يستبو جابنا لك ابو علم فرناك هل كسيش شفير لعلم علم شرعي كتمك او نيشارتو او اخوة تعالى اللغار يشي اغلونا دميئك اللجام يعني لغاو فقال اترك اللجام اللج... ودعو باشر اللجام مشكلة اني باز هذا فاذا اللجامك اقول برو فان جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به اللجامك ادانا خد برو هاقر كسب هاد بونونا يش من عني وباسك او كاتبال لجامك قادل الدم قينادي وست برو ديرا يعني اهلي او وقال بعضهم تصفح طلاب العلم كما تتصفح طلاب حرمك شون كسك هذا يوجد لديك ايرك هذا شو كفك تسكن كثير نازن خواز بدء على الجاميده مهني دمي او ها بدو ايا غير اهلي هي اهلي اوانيه ثوانيش كان علمك يتوق والقرن يعني تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك يعني محارمك تختار طلاب علمك كما تختار الذين يخطبون يخطبون الى محارمك للزواج فالشان قالوا ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الروايه والدراية يعني لا يمتنع الله من شونا بيعلم لا يفلانكس في كلمة كم تدي ولا يكتب هو دونه في الروايه والدراعي. مثلا ام مثلا كتب يستعذني والله أم أويت كتابي كلا كتاب زوجي عبد الله لا, لا, يكزني لا لو طبعاً. طبعاً. من دون زيادة ممكن نشيله كمان حسناً شو أونازيت شو لا رجال ولا الرجال تصحيح ضعيفة مثلاً. فلا شون أبي لا يفقه ولا يستمكف عن خود بجوره مزاج هذا تكبر فلا تمتنع عن يكتب عن من هو دونه في الرواة الدراء قال وكسيه لا ينبل غزل حتى يكتب عن من هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه يعني الإنسان يطالب علم نابي تفياك الشاعر نابي طالب علمك الشاعر لا ينبل إن لا يكون صالحا حتى أن يكون نبيلا حتى يكتبها من هو فوق شاد خد باطل شيوخ خطوه شاد خدكم تننام قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثره وصيته. يعني كسب موفقني اقر كاتكاني بدوي او باما مسلم زيارتل بي بار شيخ زيارتل بي حيثو اقا طروحي حديثة ميزاني اقا حديثة ميزاني خندوتا ايان ايجازتا اي ايان بيشناك بشيه زيارتل تاشيخ زيارتل حرشان دلستان الله مكاتفه وتامنع الخريشي او بي او خلاب قال وليس من ذلك قوله ابي حاتم الرازي اذا كتبت فقمش واذا حدثت ففدش قال حديث حديثة نوسي. بانكاتا كل شي فوق يتوكير همشتي بنوصل همو كسيقو ادغرا همو حد يتي بلا ياخذ بنوسه همو كسي اللي هم كسي يشور بانكاتا ايجاني ابي ابي مزعني شي اياني ابي عوي صوابع او اعجان اذا كتبت فقمش واذا حددت ففلتش الله امان لوي ترمير امان لوي ترمير وليس من ذلك قوله في حال اذا كتبت فقمش ما بس شي وزونيه كتو كتب شيء <وداشي وخوري> وداش يخوض نعم حديث. ما قران بحديث. لكاتي حديثها مو حديثك. حديث ولي. قران كاتي جاني حديث صح حكاية جنب. قال العراقي كأنه أراد أبت بالفائدة من من سمعتها ولا تؤخرها حتى تنظر. هل هو أهل للأخذ عنه أم لا؟ فربما فات ذلك بموته أو سفهه أو غير ذلك. فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش فينا أيضاً أو كاتك التحديث وعمله في هذه الأشياء كاتت الرواية أو كاتا الصواب كان ليهنا كان يجاهدوا لا هذا الصواب جاهدوا قال ابن الصلاح لما لا ينبرق طالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل يعني فائدة ونفع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 ولم اكثر ولوان يغفر بنفس ثم حث على سماع الكتب المفيده من المسانيد والسنن وغيرها اجل الصراحه لبدا باسي لنقص صراسي وكدوك اوستانيك غينج خصوصا ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين في يستطالب علم كمش تخليش مسلم ثم بالسنن عشر عامش سنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحيح ابن خزيمة وابن حبان وسنن الكبرى البيهقي وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام فقه الشافعي هذا من المذاهب الكبيرة يعني بهذا بس هاي بدنا نوصل للكبرى بدنا نوصل للكبرى بهذا فيذا وهو اكبر روى علماء او فيانا امك الشيخ الغزالي الشافعي بالام الشافعي غزالي شاف ب ناصري او الناصري المذهبي الشافعي قا محدثه وناصري مذهبي الشافعي مذهب ولا السنه يعني بفتى واو الشافعي بفقيه شافعي احاديث بجمعك لو تدري وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام ولم يصنع في الباب مثله ثم بالمسان ثم بالمسانيد وأهمها مصنف أحمد, أحمد بن حمد ثم بالكتب الجامعه المؤلفه في الأحكام وأهمها موطأ مالك ثم كتب بن جريج بن أبي عروبة وسعيد المنصور وعبد الرزاق ومرشيب ثم كتب العلم ثم يشتغلوا بكتب بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحواله ثم يقرأوا كثيرا من كتب التاريخ وغيره. يعني أما حديث الحديث القريب نهج درس صحيح درس سليم. ثم جاءوا معاه توصُور. بعش دوايكه بسُنن الكبرى بعش المسائل وهر كتب جامعة أنجب بعشن ديت كملاكتير الأحكام عتادي صحابي كا زور زور فاشنكتيب العلم فاشنكتيب تاريخه وراجم النوع التاسع والعشرون جوري بستنولا جوركاني مصطلح معرفة الإسناد العالي والنازل العالي والنازل ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسناد متصل غير هذه الأمة ألا إيش قدر تأييد من دكاني أمتي الإسلام بثلاث سنوات إيش أمتي الإسلام ديني إيش أمتي دي كنت أمتي ديني أبطوانه ولا في بدليل هادشي أيضا مقطوع هادشي أيضا منقطع منقطع معضلة عشان معلقة يعني معلقة مرسلا قال ميشتكي إني سألت شو متصلني أبو إيش كه في للفى قمبران بالروايات إتواني دينه كأن يفترق إلا أمة الإسلام لفى حد هي للفى قمبرى فى الله صلى الله عليه وسلم قمى شيء أفي شيء إتواني بلى دينه مستند هى كمستند لفى بدى دينى دينى وين هم مستند لما تعرف من دى شىء ليس, ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن النبي إسناداً متصلاً غير هذه الأمم خصصت الأمة الإسلامية بالأسانية أمة الإسلام سندها والمحافظة عليها بإسنادها وبإسناد جبردوان بتعروجي الكامل حفظاً للوالد من دينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوي تشيلة في وعاتم صلى الله عليه وسلم وليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابق وقد عقد الإمام الحافظ من حزم في الملل والنحل فصلا جيدا في وجوه النقل عند المسلمين لو كتب ذا فصل كذا ناوا رحمه الله والتي بو طرق النقل يعني دين نقل بوه واقع مو مشتبه به ذكر المتواتر تجينا <تصفيق> رواقامشيا ريقاو مشهوره فالقران فالقران هو بالتواتر الجيش. وما علم من الدين بالضروره وهل واش ثاني شيء التواتر بعلم ضروري جيش؟ يعني علم من الدين بالضروره علم ضروري ما يعني الا نظريش معناه كسب وعن بس ما تقدر علم ضروري او ما لا يحتاج الى نظر واستدلال يعني انه معلوم به يا يرجس نمش باعينها، زكاة باعينها، هم وكثير السنة يستمع يعني نور زكاة كورور غانا. ين حرمتي الشرك وخراتي الشرك وحرامي الزنا وحرامي النقض وحرامي السحر. ما نقوله من الدين بالضبط. كديني يننا كده. ثم المشهورة. تاعش ثواتر مشهور. أني برقيا، أشتاق بر برقي, برقى مشهور ما أقولش نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج. أعمالي حجي يعني حجي هو أزاني بالتواتف أعمالي كاني بطرق مشروع ومقادير الزكاة وغير ذلك مما يخفى على العام فهو مكسي نايزة عام ما نعزاني نصابتاني عام ما نعزاني في المأركاني عمرتاني كاني حجتاني واجباتتاني تشي تشي تشي حكمي تشي نايزةاني نحو كثير المعجزات ومناسب محجة ومقادير الزكاة وغير ذلك مما يخرع العام وإنما يعرفه كواف وأهل العلم كواف يعني خواص كواف جمع كاف يعني الخواص تنها كواف يعني أوانيك كافين العلم أوانيك خاص طيبة العلم أواني زالي أما ثم قال عن ابن حزم وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا يعني يهود ونصارى نمتواتل نم يعنينا مشهور اشتجاني يعني لهم باب لأنه يقطع بهم دونه لأنه يقطع بهم دونه يعني دون النقل ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبله, قبله يعني التواتر من اصباغهم على الكفر الدهور الطوال وعدم وصال الكافه الى عيسى ان علماء رب تنبا عيسى وسنه نقله نما ثم قال فاشن فرمي والثالث يعني ترجيش هي كم نقل وما نقل يعني مشهور نزد يعني احد ما نقله الثقه كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوشيه ويثق في غمبه صلى الله يخبر كل واحد منهم باسم الذي اخبره ونسبه وكلهم معروف الحال والعين والعداله والزمان والمكان يعني كسانك والمجهول مجهول نبن كسانك ثقب بوشيه وثقل الثقات في غمبه صلى الله عليه وسلم ومعروف العداله حالبن زمان ما كان معروف يعني بوي مجهول بالناوستي على أن أكثر ما جاء هذا على أن أكثر ما جاء هذا المجيئه فإنه منقول نقل الكواف يعني هبشي كجواه تبي ونقل نقل نقل أهل علم إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وإما إلى الصاحب وإما إلى التابع جهد تكائيان مرفوعه يا الموقوفة يا المقطوعة وإما إلى إمام أخذ عن التابع يعني تابع التابعين في تقول مثلا يعرف ذلك من كان من أهل معرفة بهذا الشان والحمد لله رب العالمين وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، فرمي أعمشي هذا نقل تنها أهل فسنتي وأبقاه عندهم غضا جديدا يعني التعذية غض يعني الطريق الجديد يعني الحديث من كل شيء أما نجي لحديث حديث السنة لو كخي وأخي كمرو جوايا أرجوك أعتي سنة كباقية على قديم الدهور منذ أربعمائة وخمسين عاما لما ترى أن تقسعك فصدقا جاي هو من حزن هذا في عصره والآن في سنة 1371 وثلاثمائة وواحد وسبعين إنسان في المشرق والمغرب والجنوب والشمال والجنوب والشمال يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم إلا خالقهم الى الافاق البعيد ويواظب على تقيده من كان الناقد قريبا منه قد تولى الله تعالى حفظه عليه حروه لسادم خوي بردوان قلب حوكي له جنوبه وشيء وشمال الشمالي الجنوب شرق وغرب هذ وها أجران بدوان طلبي حديث عباس يستدمني أخوي أكتر حوكي كني أو دالي روايات حديث سنذكر في تعالى كفالة حفظ أمديني كدوة والحمد لله رب العالمين فلا تفوتهم زلة في كلمة ثم فوقها في, في شأن النخيل الليك خلايك لشونك وا بيزار الله يشترك كلابه كسر يزليك الكتبير في كلمة فكلمه كعيان بونا من الزياتج لكلميك في أزان علماء أحد وإن وقع لاحدهم ولا يمكن ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة موضوعا ولله تعال الحمد إن اقل كسر غوضيك الشيليكتب ولا يمكن ولا يمكن فاسقا ان يقحم ان يدخل فيه كلمة الموضوع يعني حتى أجرك كان هلا يكشف والله وانا كت كقصي فاسقك قصي ش الموضوع قصي ش بالبسطلة ودروب خاطرنا وحديثه لو أنا عالمي شن خواتي بك هفويا زليشته والله موانية كوابطه أنا كتبك بتوانا قصي فاسقك خاطرنا حديثه وهذه الأقسام الثلاثة التي نأخذ ديننا منها ولا نتعداها والحمد لله يام يام أحاد. ثم ذكر المرسلة والمعضلة والمنقطعه باشان دوي أمانا باسي أو حدي ثاني ضعيفا وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل ذلك علماء إسلام خلافين هيلويكا آية شامبيا كريانا ثم قالوا من هذا النوع كثير من نقل يهود يهود لم ضعيفين لم زوري زوري. بل هو أعلى ما عنده. إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى قربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم بل يقفون ولا بد تبدو ليسا دكان طبقاتيا أو سنة. حيث بينهم بين موسى عليه السلام أزيد من ثلاثين عصرا من سي سي وشاسي جين لبينناه ركضنا سي جين لبين ما نايه الله عليه وسلم من هذا الحديث زلنا أوس الدمي بن حزم أو هاب واجل نصليك حديث شريوهات كذا لموسى بس طبق بيك بل يخيفون ولا بد حيث بينه وبين موسى عليه السلام أزيد من ثلاثين عصر في أزيد من ألف عام خذار كنص صلاة كاتبينها يبلغون بالنقل إلى هلال وشماني وشمعون ومر عقيبة وامثالهم اقنا امانا حفزة ذو النقل كان وقت كان اقنا امجل شخصانه امانا الشيط شامد اسني اقنا امانا واظن ان لهم مسألة واحدة فقط الله يواعز ان يقدر نشتيشانيا يرونها عن حبر من احبارهم عن نبي من متأخير انبياء يك يعني روايتها سند شان هيا ايش عن حبر لكلا علماء كان من احبارهم عن نبي متاخرين بايه اخذها عنه مشافهته في نكاح الرجل ابنته اذا مات عنه اخوه ايش بس نكاح الرجل ابنته اذا مات عنها اخوه يعني اقدر بالعقيمه اتوان ماريكا وأما النصارى فنصاريوه وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل لم جورستان أني إلا تحريم الطلاق وحده فقط على أن مخزه من كذاب، مثل ذكي أنس كذاب شتاء قد تبت وطلب العلو في الإسناد سنة عن الأئمة السلفيين. يعني بدو أي سندي عالي داعري طريقه نجك أرب مع وتوسونيه كما قال الإمام أحمد بن حمبل ولهذا حرص العلماء على الرحلة إليه والسحبه وأخطأ من زعم أن النزول أفضل يعني فعل النزول سندي نازل باشتلع عالي ناظرا إلى أن الإسناد كلما زاد عدد رجال زاد الاجتهاد والبحث فيه انا شيكسان انا نازل ب توي سندي نازل السنة دي أما ليس البحث ليس في محله من حيث هو خدي خوي علي باش نازل علي باصل أما تو اجل ذهب شابولا او اضافي او في كل شوبلشي بوسته كيزافين كي او كاتب شنو بقدر مشفت يعني وقعت الزندتش تماما نزاتر بيهم قال ابن الصلاح العلو يبعد الاسناد من الخلل العلو يبعد من الخلل شوف هاجستك عاليه طباقي كميته كل رجل من رجاله يحتمل أنه يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا فهذا سندي جزواتي بطلقات زيته باحتمال خلال زيته ففي قلتهم قلة جهات الخلل وفي كثرتهم كثرة كثلت جهات الخلل وهذا جلي واضح كابوس سندي عالي مطلوب فلهذا كان طلب الاسنادي العالي مرغبا فيه كما قال إمام محمد بن حنبل الإسناد العالي سنة عن من سلف سنة كباماوية لسلف وعند وقيل لي يحيبني معين في مرضي موتي ما تشتقي لما ردنا لكاتي نخوشي سرى مرقى كانتها حزلت شيئا فقال بيت خالي وإسلاب عالي سرى مرقى بيت خالي يعني شي خالي يعني كبير واسع يعني خالي يعني خالي يعني خالي من كل شيء نعم خالي يعني كبير واسع لا دا لدائما نشيق لأنني كان نعمد شيئا قالوا مال <سؤال> جوري بيت جوري مال جوري خالي يورب ومعنا انا تاع برز بيت طقان بالثاقي ب ومعنا انا انت تسكن تسكن باغي سار حوشي تاع نتو انتيا الصغير تاع وانا جاره حوشو لا فقال خالي واسناد ولهذا تداعت رغبات كثير من أعمّ النقاد والجاهدات الخفاظ في الرحلة إلى أقطار البلاد، طالبًا العلوم الإسلامية. على بر أمة يعني علماء، أئمة حديث، علماء جرح، شعدين، أوانيك حافظون بقران، دولة كانت قراون، بو, كان بو أويك سندي علي لا كحديث لا يجوز وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد هارتشان عندك سوتيانا رحلاء جائزنية كثين زانوا وعنال العباد سوتيانا رحلاء جائزنية فيما حكاه الراما والمزي في كتابه الفاصل قولك لا يلتفت منه. ثم إن علو الإسنادي أبعد من الخطأ والعلة من نزوله أقوابس مانك لقلة دروات السنة وضاعف احتمال خبر وان غلط منهم وقال بعض المتكلمين المتع... كلما طال الاسناد كان النظر في الترجم والجرح والتعديل والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة فيكون أجر على قدر المشقة ما أجر زيادة البيض طبعا معناه وان يا نازل باش علي اجمع أما أقسى المتكلمين أقسى المتكلمين إذا قال الله تقسعوا لما يحديث الزوالي فارفا ومن أتى في غير فنه أتى بالعجائب أما أقسى المتكلمين عال متكلمين, متكلمين. وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم قاشنا فلم وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برسين جوراكان علوضا علوي شجوراكان علوي مطلق معني علوي نسبيش معني برسين علو علوي, علوي مطلقه برسين علو علوي مطلق يعني قويه طبقات السنه ذيك كم بي نزيد كثير بقيت ابي محمدي الله صلى الله عليه وسلم او باشر او باشر باشر انواع العلو ما كان قريبا اي شيء ما مع قله طبقاته فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبيه مش علو النسب. بونمنا تازو تر بجيتا مثلا مخاري. بتشن بشيك. بتش الطباخية جيتا بش مخاري. مثلا, مثلا حافظ بونمنا يان بون منا زوتر زوتر سمعتيه بس شوية بون منا بنجا أما أمور نسبية وقد تكلم الشيخ أبو عمر ها هنا على الموافق وهي انتهاء الاسناد إلى شيخ مسلم مثلا مثلا كسيك سندي شيهية سندي شيهية لقل سندي إمام مسلمة لقل سندي إمام مسلمة موافقة بدون سابق وهي انتهاء الإسندي إلى شيخ مسلم يعني مسلم لو شيخه الرواية أكا تويش أشي بسندي بس بسندي خوربون من هي لشيخ مسلمه أكين بير هم كيف الموافقة والبدل بدل يعني اجتونا شيختين مسلمين زي شي توير او والبدل وهو انتهاء الى شيخ شيخه او مثل شيخي يعني اجت شي توه شيخ شيخي مسلم مثلا مساعد اخو او كاتجي ويكتب بدل والمساوات مساوات مثلا قال حديث فلان كسريعات التات بدا طبقة يعني بيان طبقه يعني بيان لطبقة يعني كم تديران زياده الاقل أقاد توش بحراء واندي بقاد أو روايات تانكت أو مساوات هو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف أو مصنفة مثلا بقاري حديثة روايتك بحوت توش تتسلم يعني ترجعي تبحوت روايتي او أو مساواه والمصافحه والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه يعني لا تلميذي مصنفك مثلا لا تلميذ بخارية سندقيته أو إقابيته أقل الشيخ بمسلمي أبو قريبه وموافقه أي أقل تلميذي أو مصفح حتى كأنه صافحك به وسمعته وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدالي ومن نح نحوه وقصّنّا في الحافظ بن عساق لذلك مجلدات. يعني الله لم سلاش تانزور مسيوا. وعندي حافظ كثي ألاه للايم من أم مشتاه. نوع قليل الجذور. يعني قليل النفع. ليش تيك هزور؟ أصول نية. لما سائل أصولي كاني مصلح نية. ليش تفرع بالنسبة الى بقية الفنو وابا بلا ورد لقل مشتكان يتري نوع مصطلح نوع علمي حديثة ونوصولي تبونا من الصحيح والضعيف. تصحيح وضعيف, وضعيف. مهمة رجال مهمة مثلا رجال مهمة ناسين يناسق ومنسوق مهمة مثلا كومر عشدة يزور مهم أما مصافحية مساواة موافقية اشتق وانيا اشتقني لأصولي علمي وصلاة ويزور قازان جي تانية ورامش تيفيش ولا ما يقان في داو حزي شان تكدروا لحاشقة شيخ رحمة محمد شاكر فرمي العلو في الأسنادي خمسة أقسام علوم بين جورة الأول وهو أعظمها وأجلوها اليوم قولت له ما زلترينيان هويك السند هذا قد طبقاته كمبه يعني علوي مطلق القرب من من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خالي من باطل هنا السند هذا ضعيف به بلام عالي به بكلمه يعني مثلا عالي نازل من صحيح هذا السند عالي به بلام ضعيف جدا زي اعتباري كنيس هو به السند صحيح نظيف خالي من باطل وان جاء غريب منه صلى الله عليه وسلم ومن من هذا القبيل أكثر ثلاثيات أحمد أكثر ثلاثيات أحمد ثلاثيات أحمدهم الصحيحين أما ثلاثيات البخاري صحيح. هي صحيحة نجيب سدو حديث ثلاثيات البخاري لأنه صحيح بخارية حتى سند الطبقات كم تربت ثوافة باشتر بخلاف ما إذا كان مع ضعف لچواني او اغا سنه ده كعاليش ببلون ضعيف فلا التفات اليه جاوريك ولا سيما ان كان فيه بعض الكذابين المتأخرين متى بداجر كر... سنه ده عالي ببلامج يتابه كذابين ببلون متاخرين چون كان لا فيه سند السنه باو بو السنه اجري بي بدريجي چندين كسي دجان وكذاب وبعض نفس الداعيه ببلون سوره قريب من سنه ده قيموا أوليس أن دقت تبتديش كان فن... إيشي لطوعه إن كان فيه بعض المذابين المتاخرين إما ندعاهم سماًء من الصحابة فليسوا أبو وتدي من الصحابة بسلو، دعائشن صدص. قال الذهبي متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء؟ فاعلم أنه عامل. أجد بنيد من تسب محدثه لأضل يخشش بعالي وسندي عالي وسندي عالي, عالي أمانة، فلام سندي عالي كذاب وأنت كذاب. عليه وابزانا وكذا في عامي نزل علوش علو أبي صحيح وقد حرص العلماء على هذا النوع من العلو حتى غالى فيه بعضهم مسألة علو مطلّق علماء الزور كريجان في داو حتى حتى عند هندشن شين كذو غليان تأكل كما يفهم من كلام الذاهدي وكما رأيناه كثيرا في كتب الترجمة وغيرها وأعلى ما وقع للحافظ بن حجر فسادم بن حجر ابوء بن حجر وهو مسند الدنيا في عصره يعني لها مكسد مسند تربو سندز وتربو فسادم خيده أن جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشره أنفس فالنوان خير صلى الله عليه وسلم فانها دكسا مع العلم يعني محدثين لسدن نساصاتها جياهون نوكس لبيني أنا جاري وأبوهاك نوكس تساعياتي ساعيات. سباعيات مثل مفارس سباعياتي تساعياتي دي أملا قرني نوي هجريبوا بلام شن؟ سيدكي دكس دكس لبيني بلام زورنيا عواني كوادي دل زورنيا مجموعية حديثي هيوان أقول لنا وأنشأ مجموعية كمية هي كي يزدد شوى ولذلك قد اختار من هذا النوع عشرة حديث في جزء صغير سماه العشرة العشارية عند حديث ثكيك بادي طبقاء قاتت وقال في خطبته لخطبي العشرة العشارية داله إن هذا العدد هو اعلى ما يقع لعامه مشايخ الذين حملت عنه ألا مجمَّريكَ يعني ذا طبقة؟ ألا يعني علوترين، علوترين سنة ذا، علوترين سنة ذا، كمن المليام والجتواء. وقد جمعت ذلك، فقارب ألف من مسموعات منهم. نزيكيه هزار، هزار حديث. وأما هذه الحادثة فإنها وإن كان فيها قصور عن متبة الصحاح. أمد حديثك لأ عشر البشريدا مناو. هرتش الناقة متبئي. حديث صحيح كان مثل المقاضي مستم أمثالي أنا بلام شيء لقد فيها جهدي وانتقيتها من مجموع ما عندي لاني يهمو أنا هالمجادوى بقى صحيح وهذا الجزء العشر عشرية نقلته بخط منذ أربعين سنة تقريبا عن نسخة مكتوبة في سنة ألف ومئة وتسعة وثمانين ابن أحمد محمد شاكر الفرّم، نسخة هم ثم قام قابلته على نسخة عتيقة مقرّوة على المؤلف وعليها خط. كتبت في رمضان سنة 852 صالح صدقا جودوا نسّرها أي قبل وفاة الحافظ بثلاثة أشهر تقريبا يعني فيش وفاة الحافظ السمان وقد نقل السيوطي في التدريب الحديث الأول منها. من طريق الآخر في طريقي بالحجر وقال وأعلم ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان يعني أمثالنا في هذا الزمان تمسيوطنا وصلوا يا أنظمي توفي السيوطون سنة 911 من الأحاديث الصحاح المتصلة يعني وقعوا لنا ولأضرابنا في هذا الزمان من الأحاديث الصحاح المتصلة السماع ما بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم في 12 رجلا كابو لن يوم حافظي لقم لقل, لقل حافظ بالحجره كنييدو كسي يك كذا يك يك ابو بيننا دوانزه فذلك صح ابن بوستان من لحين الساعات متصل بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا دوانزه جنبه من او دوانزه ها دوانزه انا كيانزه دوانزه يدك سكرتير بينك فذلك فأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا فنالقل لسيوطيها في هذا الزمان من الحديث السحاحة المنقصة باستماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في اتنى حجة وذلك صحيح لأن بين السيوطي وبين الحجر شيخا واحدا فهم أغلي اللبني يغير أغلي اللبني اللي حجره سيوتي نفريه اللي حجره إعذابه بدأنا بيني حفر من الحجر الحجر السيوطي ده يكسر. بين السيوطي وبين الحجر الشيخان فهم اثنان. فهم اثنان. يعني شخصك جمعك فهم اثنان. زيادة على العشر. القسم الثاني قسم دوام لا علو القسم الثاني أن يكون الإسناد عاليا للقرب للقرب من إمام من أئمة الحديث وعليون عيون نسبه كي لمحدثين محدثين وا الأعمش باعتبار يعني بالنسبة إلى أعمش مثلاً مثلا ابن جريج دائما تنطلق حتى زوجت تلقات أعمش ابن جريج ما عليك شعب وغيره مع الصحة الإسنالة إليه سنكيش صحيح بيه وكمتج بيهتأو أو, أو بيوتريه علوي نسبي بالنسبة إلى إمام من أمد حديث القسم الثالث علو الإسنالي بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشورة كالكتب السد والموطن ونحو ذلك بي كتير فصورته ان تاتي لحديث طواه البخاري جديد مثل مثلا فترويه باسنادك الى شيخ البخاري تجب السنده خذ روايته كان شيخ البخاري لو بخاري رواه يعني اعتباري خبك لقل اعتباري مصنفك لقل انقسم ياتي علو الاسناد بالنسبه الى كتاب او روايتك لشيخي ولد سبيكه تجبره حديثي تسبقك لكي يعني لقل شيخي بخاريه يشتا وبيك الى شيخ البخاري او شيخ شيخه وهكذا الى وجزياتك ويكون رجال الاسناد في الحديث اقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري اقربون الرقيب لقب والروايات كت جماريك والله ما اقدر بمر ببن بم يفقد روايتك كم تربو او دي راه او دي راه عاليه والله ما اقدر صح حديث روايتك غير المقاريب بين لا دي يفقد روايتك الشيخ المقاريب كم ترى لا اوكوا عامل الرقيم خليك في عالي وهذا القسم جعلوه أنواع أربعان أعم بشيان كأغل اعتبارك بو كتابه كتابه كاني حديث دابني شوار جوري هاي الموافقة ال البدل والمساوات والمصفح أو شواري كباسم الموافقة الأول الموافقة وصورتها موافقة شونا أن يكون مسلما مثلا ما مسلم ماني مسلم وكلنا مناه روا حديثا عن يحيى يحيى شيخ مسلم يحيى كري يحيى أبو شناب يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمرة بمشيواه تبكي حديثك روادك بتشي حديثك روادك حديث فترويه بإسناد آخر عن يحيى عن يحيى بعدد أقل مما لو رويته بونمنا من أقرب استيكر لإيه؟ لم سرد مشرو. لم سرد مشرو بون منا ببيس كاس ببيس كاس جيشينا مسلم. ولا ريم يحيى. أقول أقول للرقيم المسلم رواية، وتلميذي كريم المسلم تلميذي جهل هو رواية، أقول لل روايات, روايات مانكيل. جايش شين الشيخ مسلم يعني يحياك وريحيا، بس مسلمتي أنا أبو لجاتي بسويك عالية أنا عالية. أنا موافق. يعني الشيخ بعدد أقل مما لو رويته رأ... من طريق المسلم عنه بني حول طريقه هذي؟ مالشميع همان فستالك ماناقين ياه؟ باب اجمل باري وايتش هل فيهم مرجعني ولا الا صورك بواري فسيفعلى الروايات تدعو عليها يطلب عليها وقد اشي باري وقد <تصفيق> اشي باري عليها شرطني يعني الحمد لله والثاني البدل جوري دوم البدل او الابدال فهو البدل يعني الإبدال افعال وصورته في, في المثال السابق هل أدنى المثال لجثة بمن مسلم يحيو؟ أن ترويه بإسناد آخر عن مالك، عن, عن مالك، أو عن نافع، أو عن ابن عمر، يعني المهم لا نبي, نبي، لا نبي، كس لا كسي كثلا وبلا سرو يحيو، يعني توافق السند هذا في شيخ شيخ مسلم. فشيخ الشيخ المسلم هو موافق بيت أو بدء بعدد أقل ايضا وقد يسمى هذا موافق لو في موافقة يعني في موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يستمع فيه استندك بإسناد كمالك أو نافع ماذا موافقية مش في شبهة موافقة مش مشكلة والثالث المساواة بخلاصه والثالث المساواس وهي كما قال ابن حجر في شرح النخبة تعريف المساواه هياكو لشرح النخبه حافظ ابن حجر شرح كلمه كأن يروي النسائي مثلا ما من نسائي الحديث رواه بك. يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسا. تاني أخوي لقبيه غنبري صلى الله عليه وسلم ينزلط ينزلط ينزلط عميه. لنا ذلك الحديث بعينه آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد نفسا، فنساوي. النسائية من حيث العدد أو كثيرا الرج مالو الرج مالو ينظر وينظر مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسلام الخاص لحكم من بوانية يعني أو كي تيايا كي تيايا كي تيايا كم إمامي تيايا كم تيايا أو من أو بنظري اعتبار وقال ابن الصلاح أما المساولان لشوع أي باش بوش يعطينا ودري علوين مطلق مساوات بوعلو مطلقني علوين <تصفيق> <أحا. تصفيق> يعني إن كان إعتبار يعني لو لمشي في صلى الله عليه فقال ابن أما المساوات فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخ بل إلى من هو أبعد من ذلك الصحابي أو من قاربه وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع في العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي فتكون بذلك المستوى لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد رجاله أما قولي بالصلاح هنا خلكت بلام وشتي لا إلى شيخ مسلم وامثاله ولا إلى شيخ شيخه كابو شيخ مسلم وشتي شيخ مسلم وتم شيخ شيخه بدر بل إلى من هو أبعد من ذلك ودي القصه هذه او من قاربه باشا اموتمان شيخي شيخه بيتا موافق. شيخ شيخ موافق موافق شيخ شيخه بيتا موافق شيخي شيخه بيتا بدل اللي هو تش دوك السكه تضرب من انجل دا الصحاب بلا اموتمان تاجر شيخي شيختو سالو تريش سالو دريش حلوا تجي بدل م. او صحيح لويك واحد قد باسك بلا أجر ببراءة ذكر في الله عليه وسلم كذا شيء مساواة يستعمل زيادة بل إلى من هو أبعد من ذلك الصحابي أو من قاربه وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أجر ببراءة ذوي في صلى الله عليه وسلم أو كذا مساوات مساوات بلا أجر لا سر شيخ شيخ أبوه حد حد البيت حتى بدل ما يبي بدل جاءت في خاص الله سبحانه لو ده هذا الحديث لو ده له مساواه فاجا الحديث تكمل لو ده شيء بقطع الله